الرحيم فلا تضحي لا عن ذلك السابق اضحى يضحي اضحاء داخل ذلك وقت الشاش هذا معناه مذلوية ذلك معناه مرات هذا فلا ت... تضحي اضحى يضحي اضحاء معناه للكول ذل صوري جمع اضلال ظلال ظلول لغی ظل یا ظلو ظلالتا سورکی دلی صابق صابقا یا سبوغ سبوغا کاملی دلی وَلَا تُدْحِنَا او مل رکوی مونگا انزل لکا صابق بسور اخبرکا ملنا اللہ خطور ده دیں نمانا غرطا دا نمانا تل رحمت او مل رکو مونگا لا رحمات خلق ولا تجعلنا مضره للمغزي جعل يا جعل جعل مدرعه مدغره تكلها واحد ما غائم ذا امطر جول متقدمه تكلت تجي ولا تجعلنا مضره للماء للمغزي او مثلها من تكلها بارد جول تي اي اخدائي من الله تعالى مقال <سؤال> روا كخالق بخبول مجلدون كداغي غيبتونك كيوان فاسي لكي اي لكي اي لكي اي اي كنا اللهم تعالى مقال روا فقد مددنا اليك يدنا مسعلا فقد اي قادم مددنا مده مده مده مده لا دعاتر كي يدى يون دي اغايا خلاف القياس هذا قول شوئتا تسلية ايدي لذي مسعلا تل مسعلا تل سعلا يسعل سوالا و سوالا و مسئلتا سوال قول ایل قد مضلنا ذکر جب تحقیق اکدکر لیمونگا الیک اتا تین المسئلہ لاسلس سوال قول و بخعلا بلستکانتی رانا جعنا لگا راب خعلا بخعا يبخعو بخعا چسرے بارشی اقرار قول تبیرات متعجیشی وجل لعلک باخع لفسا ذالك اباح والنشك او اباح باء اكراركم بالاستقاره استقاره استقاره تن استقار ذي التين والمسكره سكر يسكول سكونا داودريل سكونا يسكول سكونا والمسكاه تن الفرق فرق الفرق خالكيد الفرق بالاستقانة بالذيذكي دلس لكتاتا والمسكراق وخواراتا شرم وخوار خلقهم وستنظلنا كرمك الزم لذلجنزن نزولا كزيدل استنظال باقي سوال لباس قرم دين كرم كرم يكرم و كرم وكرامتا الجمع جمع سفر مشبام جمع جمع جمع جمع من دير دل جمع من دير و دم كثيرا بفضلك الذي عام عام يعم عموما عام كيد بضراءك طلب ضرع يضع ضراعه كما يقول المراد ذلك يقول ضرع يدرم طلب طلبات يطلبه مثلا يقولها وبداه العمل بداهه الشرمایه بابدء فكر من راها بدا يبدع بدعو بدعو. بدع بدرا ټکړې توایي امال امید یانه امال لازي امال يا امور امید لر وسترزللا او ترقري لموندا لازيري دل د کرم دتا دا څه کې دی کرم دتا, دتا دی وفضک الذي عما اضا فلتا هغه پس سره بدلات تلم فزارائدت فزارائدت طلب دي اضافه بيان يديم وبذات العمل او فرماليس رجوميت ثم بتواصل بمحمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وسفير المصطفى المحشر توصل ووصل يسيل وسيل الوسيله او توصلت اواصلت تواصلا لذيك لاحول بمحمد صلى الله عليه وسلم سید البشری سید دا صاحب یشود شیاده الذین صار از یشادهن سردار بشر کو ولی ظاهر الجل ظاهر د سر الله بشر بلا معنا مخلوق دغه بلا ملائکه بشر جبشر وبشر خوشالی شفی سفارش کول کې سفایعش و شفعا شفایش و شفاعت سفارش کول مشفع مقبول شفاعت شفاعت یې قبول کړی شه په محشر حشر یې حشر یې حثلا دا کوم ثم بالتوصلین دا په وسیلې وولو سره محمد صلی الله علیه وسلم چې سردار د مخلوق دی او شفیر مشفع او سفارش کول کې سفارش قبول کړی شه محشر او محشال کې الی محمد صلی الله علیه ختمت به نبیین ختمة يختم وختمًا ختمه لبيين جمد لبيون دا. لبيون ذا نبق لديه يعني ذا نبوت لديه وعليت درجته في الدجين ذا عليا على علاء عليا علي علو فا مكان كي بورتا كي دلم او عليا على علاء على على فا مرتبك و جديد درجة جميع درجات رادي درده يدود دروداً للعليجين آلال جنة التوحيين ووصفته في كتابك المبين وصفايا سفوه وصفاً وصفاً كتاب جميع كتب مبين اسم فالباً بفعالنا عبارق من عبارتها زائرول يا زائر الدر فقلت وانت أصدق القائلين أصدق اسو تبزيل لصدقه لكنا قائلنا من قائل وما رسلناك إلا رحمت الله للعالمين ارسل یوخد افصالاً لگل رحمت رحمات رحمات يرحمو عالمین جمعاً عالم دا عالم و اتن فاعل دا پا کلام دا ربو کی و اتن فاعل چه جما شیر فاون سنا یاد سنا فقرد لعب جه محمد صل اللہ علیہ سلم ختم تا به النبیجیل چه ختم کنوی طرف اقصرہ بهغمبران دلطبال بهغمبرن رازی کئیس آرحام را ثمتيبا شكل كي ولاني و او فوق تاي تاع في علين في علين ووصفتهم او صفط بيان تاعك في كتابك المبين في بل الظاهر كي سانغى فقل كليري و انت اصل كل قائل الحاله جتو دي رشتي اللي يشتروناي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين او نور يقول منك تعالى من الرحمت فرض عالم اللہم فصلی علی علیہ صلی صلی صلاة و تغصریتا رحمت لگل وعلی آل الحادین آل دا آل اسم جبلا الحادین دا اطلاع دبا شک مطابقت دل دل پر مابین دے سبت نمو فکر شرط آل مفرمت جا آل حادین اسم جبلا حادین جبلا حادیدہ دا حدای احسان نایتا واصحاب الهددين شاد الدين اصحاب جمع صاحب سكاة هار جمع تواهر شاد الدين شاد يشيد شايدا فورتا قول ومحكم قول دين جمع عديان دين دي. دي. جمع رفاس ودل دين شپد دين دين شهيطان دين جمع رحمان دين جمع وجعلنا لهده وحد متبعين جعله جعلن جردول حد سيرت عالت وهذه المتبعين اتماع يتبع اتباعا صاحب الان شخص يفتعان وانفعنا بمحبته ومحبتهم اجمعين لفع يلفع الله فاللفى رسول ضدنا بجره يدرون محبة من تجويد الطاب حب يحب حبا فمحبتا محبت ما هو يا محبت مودت مشاقات اقول غلط اقول غلط هذا هو محبّت، مشاقّت، موادّت، نعم، مشاقّت، محبّت، موادّت، نعم فهو مستعمل بالتاريخ وكيف له أنه لا أعبر جول فيه، هذا القرآن تاريخ وألقيته عليك محبّت القرآن كيف يقول ونفعنا بمحبّتي ومحبّتهم أجمعين أجمعين تأكيد فعلا. إنك على كل شيء قدير شيء جمع أشياء قدير قدر يقدر قدر يقدر قدر يقدر موصول لديه قدر يقدر و يجوب جوماً قد عكول الجاب يجوب جابةً قبل له جديد كيف تل مشبهد جدور يجدر جدارةً لا يقدل جدير اللهم أيها الله فصله ورحمة روله عليه قرمير صامنا وعلى آل او په آل دې دا خودر ګبانني خاصه دی او خاصه دی باندې الذي الاغ الاصحاب در ډول شوځي شاهد الدين کې محکم کل د دې دین لرا فور تکلږی دین لرا که صحابم لاسوي خود لږی کړو دې لره نوته کا بنین راو دې موته وکړه ایلا ته ده باندې په وروډه لو په ځای لو په جامو لوم په خوب نو په پیدا لوم فیصله مندوا اذ كفرت خدي وجعلنا له حجه وهدي اوبر ومूंगा ذاو الربا وجعلنا متبعين له حجه وهدي اوبر ومूंगा تذكرون كيف سيرت النبي رساما او سيرت الصحابه لرا اريدكم عادته وما تريقا انكم يرون في وانفال في محبته ومحبتهم اجمعين انا فر رسول منظم ومحبه ابا محبت صاحب طول سره اج مهي رښت په شي او باندې شي سره باندې سره ثاني عادي او سره عادي طبي بند راته محبت مجمعيه ابا محبت صاحب طول سره ان قال كون شي ان کا قدير غارا كل شي بيشگته قادر يفعل شي باندې و میرے جامت جليل وجدير بالادابه او لائقي میرے جابا میرے جامت دعا په قبل و د دعا سره دعا قبلری. بسید.